لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر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 فوق رؤسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كل ما أرادوا أي يخرج منها من غم من فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 وَطَهِّرْ مَيْتَنِي الطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فج ليشهدوا ما نافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم مَا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يَلقُطُ تَفَتُّهُمْ وَيُنْصُونُ ذُورَهُمْ وَيَطُوفُون بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ